يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحملي رحمه الله تعالى قال الحديث الثاني عشر قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال حديث حسن رواه الترمذي وغيره هذا هو الحديث الثاني عشر من احاديث جامع العلوم والحكم وهذا الحديث يظهر من لفظه انه من الجوامع ذلك اشتمل عليه هذه الالفاظ من المعاني الكثيرة والحديث يعتبر أصل من أصول الآداب وتعامل الإنسان مع غيره من المؤمنين والحديث كما رأينا أخرجه الإمام الترمذي فهو ان لم يكن في الصحيحين لكنه اشتمل على هذه الجوامع وحكم الامام الترمذي عليه بانه حديث حسن والحديث وان جاء مرسلا كما في روايه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وهذه الرواية رواية ابي هريره رضي الله تعالى عنه تكلم فيها بعض اهل العلم لوجود راو قد تكلم فيه وقبل ان نتناول هذه المسائل المتعلقة بالحديث لشيء من التفصيل لا بأس أن نكمل ما وقفنا عنده في شرح الحديث الماضي وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وهو من حديث الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته وكان الشارح قد تعرض لمسألة تناولها في هذا الحديث وهو ان الانسان ينبغي ان يبني احكامه او يبني اعماله على ما يستيقنه فان طرع له ما يشك فيه فلا ينبغي ان يلتفت اليه واشار الى مسألة اخرى وهي ان كان للرخصة معارض يعني اذا شرع الاسلام حكما ثم اعطى فيه رخصة مثل الاصل في الطهارة وفي الوضوء ان يغسل الانسان رجليه لكنه رخص له ان يتيمم في حالة ما يحتاج الى رخص له ان يمسح على الخفين في حالة محتاج الى ذلك والاصل الانسان أنه انه اذا قام الى الصلاه ان يتوضا لكن ان فقد الماء او عجز عن استعمال الماء فانه يتيمم والمسح على الخفين والتيمم رخصه يريد الشارح هنا أن يشير الى ان الانسان اذا عمل بالرخصة فانه قد عمل ما لا يريبه لكن لو جاء ما يعارض العمل بالرخصة فان كان قد عمل بها فلا ينبغي له ان يلتفت الى ما يعرض عليه مثل انسان توبه بالتيمم وصلى وبعد فراغه من الصلاه حضر الماء فإن حضور الماء لا يؤثر على صلاته التي قد صلى لأن هذا الطارئ أو لأن الأخذ بالرخصة وإن جاء ما يعارضه لكنه بعد فوات وانتهاء الصلاة وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله وانكار للرخصه في معارض اما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها يعني بالرخصة وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الامه العمل بخلافها في امصار المسلمين من عهد الصحابه فان الاخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين فان هذه الامه قد اجارها الله تعالى ان يظهر اهل باطلها على اهل حقها فما ظهر العمل به في بلاده فما ظهر العمل به في القرون الثلاثه المفضله فهو الحق وما عداه وهو وهذه المسألة اوردها رحمه الله يستند فيها على معنى قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان ما قام العمل به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر التابعين يعني القرون المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذه قرون ثلاثة فضلت على غيرها من القرون إذا استهر فيها عمل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أعمال العبادة والطاعة والمعاملة ثم يفترض أنه جاء ما يخالف هذه السنة يقول فلا ينبغي أن يلتفت إلى ما خالف الذي عليه العمل ما خالف ما عليه العمل لأنه يعتبر إما مردود بهذه السنة التي اشتهرت أو أنه يعني يكون من الأمور الشاذة والأمور الشاذة لا يقبلها أهل العلم وهذا فيما يظهر لي أنه على سبيل الافتراض، يعني ما ذكره الإمام بن رجب هو على سبيل الافتراب إذ في الغالب لا يكون له وجود لكن العلماء يفترضون جميع الأحوال ليبينوا فيها الحكمة الشرعية المطلوب قال وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات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 هذه المحرمات التي انتهكها، ما دام هو واقع فيها فالأولى أن يبدأ في التخلص مما هو واقع فيه من المحرمات لا أنه ينساق وراء محرماته ويقع فيها ثم يريد أن يتورع من شبهة أخرى يعني مثلا شخص ياكل الربا ويتعامل بالربا ثم هو يريد ان يتوقف عن شبهه تقع في بعض البيوع تقع في بعض البيوع ويقول انا لا اتبايع بهذا النوع من البيع لان فيه شبهة التحريف فيه شبهة مثل هذا كان الاولى به ان يتجنب ما هو محرم مما هو واقع فيه ان يتجنب التعامل بالربا الصريح ثم ان هو اقلع عن ذلك عندئذ نطالبه بان يتجنب الوقوع في الشبه لكنه يأتي ما هو محرم صريح ويتوقع بعض الشبه التي قد لا تظهر لكثير أو التي لم يعبأ بها كثير من أهل العلم فهذا يعد ضربا من التناقض في ما يقوم به هذا الشخص من العمل وهذا الذي ضرب الإمام أو ضرب الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيه المثل فقد جاءه رجل من الخوارج يظهر الورع والتقوى يساله عن حكم قتل البعوض في عرفه او في الحج وهو ممن عرف انه تقرب الى الله وانه كان يرى ان ما قام به قربة الى الله سبحانه وتعالى يوم ان شارك في قتل حسين ابن علي رضي الله تعالى عنه فقال له يا عجبا يعني ان امرك لعجيب تسأل عن حكم دم البعوض وانت لم تتورع في مشاركتك في قتل ان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني كأنه يقول كان الاولى بك ان تبدأ بما هو اهم وهكذا من نجده لا يتورع عن ارتكاب بعض المحرمات وفعل بعض المخالفات والوقوع في بعض الآذام ثم ياتي ويتوقف عند بعض المشتبهات زائما انه يريد بذلك الورع والتقوى نعم هذا الشخص لو انه اقلع عن الذنب اتداءا وتاب الى الله سبحانه وتعالى فيما وقع فيه ولم يرى ان ما وقع فيه امر مشروع وسائر ثم بعد ذلك يعني اخذ نفسه بالحيطه في هذه الامور والتي منها تجنب الشبهات نقول ان هذا فعل جيد وان هذا فعل حسن وان هذا فعل يتوافق مع التوبة لانه يريد ان يبدأ في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى ابتداء لكنه ما دام واقعا في تلك المحرمات فالاولى ان يتنبه وان يتجنب الوقوع في تلك المحرمات بدلا من ان يخوض في هذه الشبه وهذا لا يعني أننا نقره على الوقوع في الشبه، لكن هو من باب التنبيه إلى أنه ما ينبغي أن ي... إلى ما ينبغي أن يكون عليه، إلى ما ينبغي أن يتأبد به، فعليه أن يبدأ بما هو أولى. فإن البداءة بما هو أولى والإقلاع عن الذنب والوقوع في المعاصي والإقلاع عن الوقوع في المعاصي أولى من تتبع الشبه ومحاولة اظهار الورع من خلال ترك تلك الشبه فان كان الاقلاع عن الكل فذلك هو خير اما اذا كان تجنب ما اذا كان وقوعه في الشر ووقوعه بالمحرمات ولا يزال يعني مستمرا في ذلك ثم يريد ان يتجنب هذه الشبهات ظن منه انها هي الورع فهذا قد اخطأ تقديره وعليه ان ينبه ليتجنب الوقوع في كل المحرمات هذا ما اشار اليه بقوله وها هنا امر ينبغي التفطن له وهو ان التدقيق في التوقف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 من اهل العراق يقول يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين رضي الله عنه قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي في الدنيا او هما ريحانتي من الدنيا ايش؟ هما ريحانتاي من الدنيا قال وسأل رجل بشير بن الحارث عن رجل له زوجة وأمة له زوجة وأمه تأمره بطلاقها سأل رجل بشير بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبقى من برها إلا طلاق زوجته فليفعل يعني إن هذه المسألة وهي أن يطلق زوجته استجابة لأمر امي هذا قد يكون فيه ظلم للزوجة فهو في هذه الحال عليه أن يتحرى الحق وينظر اي المصلحتين افضل لكن يقول ابن رجب نقلا عن بشر بن الحارث وبشر بن الحارث هذا معروف من علماء السلوك ومن علماء التصوف ومن الفقهاء ايضا لانه كان يعني ممن يعتدل في ارائه خاصا الذي يتعلق بالتصوف لما سئل هذا السؤال قال هذا الشخص ينبغي له أن يبدأ بذر أمه لعله لو بر أمه في كثير من المسائل قد تغتمر له سوء معاملة الزوجة لها وقد تصبر على هذا الزوجة ما دام هذا الزوج أو ما دام ابنها يعني يرتاح لهذه المرأة فإن الأم في كثير من الأحيان اذا رأت ان ابنها يرتاح مع زوجته فانها تصبر على هذه الزوجة اذا كانت تسيء اليها طلبا لراحة ابنها ولطمأنينة ابنها لكن اذا اجتمع على الام سوء علاقة الولد بها وسوء علاقة الزوجة بها فربما في هذه الحال تبدأ بما هو يعني اخفى الضررين فتطلب من الولد ان يطلق ال ال ال الزوجة فقد تكون هذه الزوجة انما او هذا ال هذه الام انما طلبت من الزوجة طلبت من الابن ان يطلق زوجته كي يعني ترتاح من ها من الاضرار التي تتحملها نتيجة سوء معاملة الولد وسوء معاملة الزوجة فكان الحارف او كان بشرب بن لعله يعني احسى من هذا السؤال الذي سئل ان الام تعاني من سوء العلاقة ومن سوء المعاملة من كل من الولد ومن الزوجة فأرادت أن تتخلص من أحدهما أو من أقلهما أو من أكثرهما ضرر وهو الزوجة وطلبت من الولد أن يطلقها ولذلك وجه الولد إلى أنه يكسر من بر أمه ويضاعف بر أمه ويحسن الى امه فانه ان فعل ذلك واحست الام بهذا البر لعلها تتنازل عن هذا الطلب هو نعم بشر بن الحارث الحافي قال عن رجل له زوجة وامه تأمره بطلاقها فقال ان كان برا بامه ان كان بر امه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته, زوجته فليفعل يعني فليطلق وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل لأن ما يقع فيه من السوء شد من إيه؟ من طلاق الزوجة قال وسيل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة يعني التي تربط بها ججرة البقل البقل يعني كأنه مثل الفجل والجرجير وغيرها من هذه الخضروات عادة عندما تعرض ياتون بالخوص اللي هو من ورق النخل، فيربطون به يجمعون به هذا الخوص يجمعون به اطراف البقل الجزر الفجل فيربطون اطرافها بهذا الخوص فيقول اذا كان الرجل يعني يشتري ويشترط الخوصه يعني التي تربط بها جزرة البقلي والمراد بالجزرة اللي هي الجزء الذي يكون في داخل الارض عند نموه مثل رأس الفجل ورأس الجزر وهكذا بالنسبة للبصل وهكذا بالنسبة لللفت كل هذه بقل يعني بقل له إيه؟ له جزر فقال أحمد إيش هذا هذه المسائل يعني يعني يعني هذه أسئلة تأنها لا فائدة منها ما ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بمثل هذه الأسئلة ليه لأن هذه محكومة بالعرف ومحكومة بالتساهل في التعامل اما انه يشترط ذلك ويكلف البائع عن يفعل هذا فقد يكون في هذا نوع من التكليف قيل له يعني هو كأنه يقول انه يشترط هذه الاشياء وقد يتساهل فيما هو اكبر منها قيل انه ابراهيم ابن ابي نعيم فقال أحمد إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك يعني إذا كان هذا هو الذي يشترط فلعله دقيق في تعامله مع الناس فاشتراطه مثل هذا مغفور معفو عنه في حقه وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا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 على المطلوب وكان احمد لا يستمد من محابر اصحابه يعني اذا اراد ان يكتب يستخدم محبرته الخاصه ولا يستمد يعني ايش يعني لا لا يطلب المداده لا يستمد من محابر اصحابه وإنما يخرج وانما يخرج معه محبره يستمد منها واستاذنه رجل ان يكتب من محبرته فقال له اكتب فهذا ورع مظلم يعني ان شخصا استاذن الامام احمد بل يريد ان يأخذ ملادا من محبرته فالامام احمد كأنه انكر عليه وقال له هذا ورع مظلم مع أنه ينقل عنه أنه كان يفعل ذلك هو ما يأخذ من مداد غيره لا يأخذ المداد من غير محبرته ولما استاذنه هذا الرجل أن يأخذ من مداد محبرته رأى أنه ولعل الإمام أحمد إنما رأى ذلك أو, أو, أو قال هذا لأن الرجل في أصله ما كان يتورع لكن أحب ان يظهر الورع للإمام أحمد فاستأذنه في أن يستمد من محبرته هذا معنى قولي اكتب فهذا ورع مظلم واستأذنه آخر في ذلك فتبسم يعني سكت وكأنه أذن له والسبب في ذلك الفرق بين الشخصين أحدهما كان على ورع لدرجة أنه كان يستأذن في كتاف في الاستمداد والآخر في أصل ما كان يتورع فلما أظهر التورع أنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله وقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا يعني حتى تستعمل وهذا قاله على وجه التواضع وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع لأنه ما كان يكسب الله من إيه؟ من محبرته وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم, ويقدم على الشبهات من غير توقف ولذلك كان ينكر عليهم مثل هذا الموقف وقوله صلى الله عليه وسلم يعني في تتمة الحديث فإن الخير طمعنينة وإن الشر ريبة يعني إن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به يعني القلوب ولا تطمئن إليه وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه وسياتي مزيد لهذا الكلام على حديث أي عند الكلام على حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وحديث النواس ابن سمعان قال هو الحديث السابع والعشرون <تصفيق> ما ي... ما ليس لا يعدون هناك فرقا بينهما لأن القلب هو الضمير ما يسميه الياس اليوم الضمير الحي والضمير الميت هو المراد به القلب ولذلك ألاوة إن في الجسد نضغاه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألاوة وهي القلب فمنهم من يعبر عنه هذا الضمير لأنه يعني مغيب لا يراه الناس قد أضمر وأخفي فيقال فيه ضمير ويقال فيه قال وخرج ابن جرير بإسناده والمراد ابن جرير يعني الطبري صاحب كتاب التفسير المشهور والمسمى بجامع البيان قال بإسناده عن قتادة عن بشير بن كعب او عن بشير بن كعب عن بشير بن كعب وهذا بشير بن كعب هذا الذي كان يسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني من علماء التابعين من تلاميذ ابن عباس انه قرأ هذه الايه فامشوا في مناكبها ثم قال لجاريته ان دريت ما مناكبها فانت حرة لوجه الله قالت مناكبها جبالها فكأنما سفع في وجهه ورغب في جاريته فسألهم فمنهم من أمره ومنهم من نهاه يعني كأنه لما أجابت أراد أن يغير ما في نفسه فسأل أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال الخير طمانينة والشر ريبا فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني كأنه احاله إلى أن هذا أمر قلبي ويمكنك أنت أن استفتي قلبك لترى أي الرايين أو أي القولين أو أي التفسيرين يعني هو المناسب هل أخطعت أو أصابت وقوله في الرواية الأخرى فإن الصدقة وان وإن الكذب ريبة يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل نعم ورغب في جاريته يعني بقي يريه يحب أن تبقى عنده ما يريد أنها تن... ان تذهب بالعتاق يعني هو يريد ان يبقي جاريته كما هي كما هو حالها لانها لما فسرت ما نسان نعم لان المناكب الجبال من مناكب الارض السهول والجبال والوديان وال والانهار كل هذه من مناكب الارض فهي كونها ذكرت شيئا من مناكب الارض معنى انها اصابت فيما اجابت به قال يشير الى انه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما قال في حديث وابصة وين افتاك الناس وافتوك وإنما يعتمد على قولي من يقول الصدق وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وانه جاء بالحق واذا سمع كلاما مسيلما عرف انه كاذب وانه جاء بالباطل وقد روي ان عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه سمعه قبل اسلامه يدعي يعني سمع مسيلما لانه اخر مذكور انه يدعي يدعي أنه أنزل عليه يا وبرو يا وبرو لك أذناني وصدر وأنك لا تعلم يا عمرو فقال والله إني لا أعلم أنك تكذب لأن هذا الكلام يعني واضح فيه من السفاهة وفيه من ما لا تستسيغه النفس وقال بعض المتقدمين صور ما شيت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضدي فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب قال كأنك تصور كأنك تصور قال كأنك تصور محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تتفكر فيما اتى به من القرآن فتقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الايه ثم تتصور ضد محمد صلى الله عليه وسلم فتجده مسيله فتتمكر فيما جاء به فتقرا الا يا ربه المخدع قد هي قد هي هي لك المضجع ألا يا ربه المخدع قد هي لك المضجع يعني هذا الكلام كان مسيلما يقوله لسجاح زوجته تزوجها بدعوى ان كل واحد منهما كان رسولا يقول انظر الى هاتين العبارتين تستطيع من خلال النظر ان تعرف ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم حق وهي من عند الله وأن ما يقوله مسيلما إنما هو نوع من الهزر ونوع من الكذب ونوع من السماجة قال يعني قوله لسجاح حين تزوج بها قال فترى هذا يعني القرآن رصيلا عجيبا يلوط بالقلب ويحسن في السمع وترى ذا يعني كلامه كلام مسيلمة يعني قول مسيلمة باردا غثا فاحشا فتعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق أتي بوحي حق أتي بوحي وأن مسيلمه كذاب أتي بباطل ثم قال رحمه الله الحديث الثاني عشر قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه قال حديث الحسن رواه الترمذي وغيره هذا الحديث قال خرجه الترمذي يعني في جامعه وكذلك رواه ابن ماجه من رواية الأوزاعي عن قره ابن عبد الرحمن عن الزهري يعني محمد بن شهاب عن ابي سلمى يعني ابن عبد الرحمن بن عوف احد الفقهاء السبعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وقال الترمذي غريب قال وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله واراد بالشيخ المصنف من اصل هذا الكتاب الاربعون لمن الامام النووي اذا فالمراد بالشيخ المصنف يعني النووي قال لأن رجاله لأن رجال اسناده ثقات لأن رجال اسناده ثقات وقرت ابن عبد الرحمن ابن حيويل وثقه قوم وضعفه آخرون يعني مختلف فيه وهو أحد رواة هذا الحديث وربما كان مدار الحديث عليه. وقال ابن عبد البر ونحن عندنا القاعده المشهورة اذا تعرض الجرح والتعديل ينظر ايهما المفسر إن كانت, ان كانت الجرح مفسر فيقدم وان كان الجرح مبهم فيقدم التعديل لا لانه في هذه الحال لما ذكر عبد اللي هو قره جرحه. قال وقال ابن عبد البر هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الاسناد من رواية الثقات. فهذا معناه ان قرة ابن عبد الرحمن توبع واذا كان قرة قد توبع فالمتابعة لها اثر في تقوية الخبر قال محفوظ من ر... عن الزهري بهذا الاسناد من رواية الثقات وهذا موافق لتحسين الشيخ له وأما أكثر لإما فقالوا ليس هو بمحفوظ بهذا الاسناد وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروا هذا مرسل لأن, الحسين لأن علي بن الحسين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد أي كلهم رواه بهذا الإسناد إلا أنه قال بدلا من حسن إسلام قال من حسن أو من إيمان المرء تركهما لا يعنيه وممن قال انه لا يصح الا عن علي بن حسين مرسلا الامام احمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني وهؤلاء يا ائمه وقد خلط أو وقد خلط الضعفاء في اسناده عن الزهري ومن هؤلاء الضعفاء الذين خلطوا فيه اللي هو معتق اسمه ايه قرى ابن عبد الرحمن وقد خلط الضعفاء في اسناده على الزهري تخليطا فاحشا او خلطوا تخليطا فاحشا وقد خلط الضعفاء في اسناده على الزهري تخليطا فاحشا والصحيح فيه المرسل فتكون رواية قرى ابن خالد قرى ابن عبد الرحمن فيها قلب حيث جعل الحديث من مسند ابي هريرة والواقع عنه من مرسل علي بن الحسين قال ورواه عبد الله العمري يعني المكبر عبد الله بن عمر العمري لأن في الرواة اثنين عبد الله وعبيد الله وهما أخوان المكبر منهما يعني ضعيف مضاعف والمصغر ثقة وهذا من الأحاديث التي يعني أخطأ فيها قال ورواه عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن علي بن حسين عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصله يعني زاد فيه عن الحسين كان هو من رواية علي بن الحسين وعلي بن الحسين من التابعين نعم ابوه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة وجل روايته عن الصحابة وليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هذا عبد الله العمري اخطأ لما جعل الحديث من مسند الحسين بن علي والواقع عنه من رواية علي بن الحسين قال فوصله يعني وصل السند بحيث صار متصلا وجعله من مسند الحسين ابن علي بدلا من علي بن الحسين قال وخرجه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه ما دام صحابي ما عندنا مراسيل الصحابة يعني العلماء يعتبرونها متصلة نعم فالإمام أحمد رواه من مسند الحسين بن علي يعني هو مروي لكن فيه ضعف قال رواه من هذا الوجه ورواه مرسل من رواية علي بن الحسين قال والعمري ليس بالحافظ وخرجه أيضا من من وجه آخر عن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه البخاري في تاريخه يعني في كتاب التاريخ الكبير قال من هذا الوجه أيضا وقال لا يصح إلا عن علي بن الحسين مرسلا فكشف عن علته قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه اخر وكلها ضعيفة يعني اقوى هذه الروايات هي رواية علي بن حسين المرسلة قال وهذا الحديث اصل عظيم من اصول الادب وقد حكى الامام ابو عمرو بن الصلاح عن ابي محمد ابن ابي زيد امام المالكية في زمانه انه قال جماع آداب الخير وازمته تتفرع من اربعة احاديث قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالحسن اسلام المر تركه ما لا يعنيه يعني هذا الحديث وقوله للذي اختصر له في الوصية لا تغضب يعني الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني واوجز فقال له ايه لا تغضب وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه هكذا جاءت هذه الروايه وبعض الروايات لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه قال في هذه اربعه احاديث مدار الاداب الاسلاميه تقوم عليها ها يعني اختصر لا لا تقول كلاما كثيرا ولهذا قال الذي اختصر له في الوصية ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال و يعنيه اي تتعلق اي انه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه والعناية شدة الاهتمام بالشيء يقال عناه يعنيه اذا اهتم به وطلبه وليس المراد انه يترك ما لا عناية له ولا اراده بحكم الهوى وطلب النفسي بل بحكم الشرع والاسلام يعني ما ينبغي ان يعتني به الانسان مما يكون له ارتباط بالشرع لا انه يعتني بما لا ارتباط له بالشرع فان هذا لا اثر له وليس هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جعله من حسن الإسلام فإن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه أو فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال فإن الإسلام يقتضي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 وإذا حسم الإسلام اكتبى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها وسيأتي الكلام هذا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 من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها أو التي لا يحتاج إليها فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان وهو أن يعبد الله كأنه أن يعبد الله تعالى كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن اسلامه ولزم من ذلك ان يترك كل ما لا يعنيه في الاسلام ويشتغل بما يعنيه فيه فانه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله تعالى يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله تعالى وترك كل ما يستحى منه كما وصى صلى الله عليه وسلم رجلا يستحي من الله تعالى كما يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه قاله في المسند يعني عند الإمام أحمد والترمذي أي في الجامع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى وتحفظ البطن وما وعى والتذكر الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة وقال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك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 الى هذا المعنى في مواضع كقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه